قَالُوا تِلْكَ إِذًا كَرَّةٌ خَاسِرَة فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَة فَإِذَا هُمْ بِالسَّاحِرَةِ هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَى إِذْ نَادَاهُ رَبُّهُ بِالوادي الْمُقَدَّسِ طُوًى اذْهَب إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى فَقُلْ هَل لَّكَ إِلَىٰ أَن تَزَكَّىٰ وَأُهْدِيَكَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَتَخْشَىٰ فَأَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرَىٰ فَكَذَّبَ وَعَصَىٰ ثُمَّ أَدْبَرَ يَسْعَىٰ فَحَشَرَ فَنَادَىٰ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 1. 2. 2. 3. 3. 4. 4. 5. 5. 5. 6. 6.